محط <laughs> اني ترى مريو الوعد الخو يا يا هيمي اتني بيمنياك بكت بكت مني وغى بدايه وبقى بسير نحار ويل عين تذكارك مرزوم يوم ابعي ليوم تغيب يا اخويا ما له يوم انقل بمني شي يبقىك ليش رايح لك حالي دموعي السهم اللي صادك طفش موعي هد عيلي ظره هذا حالي فراقك نادي يا خويه وين ها الضياع في اللي يختيك مو انت الجبيت هي وانت ينحب الهايت فيني خدت لك هايه مو جا تبس جرو وحا وحا ومويا ويا, ويا العيد غا نيب يا حال يا فوي اسنين بيها يد جبال يا خويا خلت شريحلك ale dumui sahmil sabak tafashmui hadhili dhra جنيت يا اخو يا يامي وتير هبل عين يا صطش قف وامي تويس حرام ما بجوا حقك فوق دتيني لوين اجيتك يا ابو فاضي الويل دمي عنوان مثلي الدمعي الروحي تصير يا خوية تذكر اياه مكويت حير يا خوية خلتي شريح لك حالي دموعي سهمي لصابك طف شموعي هدحي